بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعلّه يذكّى ام يذّكر فتم فعه ذكر من استغنى فام تلهو وما عليك ألا يزكى وأما من جاء كَيَسْعَى وَهُوَ يخشى فَأَنْتَ عَنْهُ تَنَهَّى كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ كَلَّا إنها تذكرة شَاءَ فِي صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ وَرُفُعَتْ نُطْهَرَةٍ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ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 قُلْ مَا أَمَرَ فَلْيَنْفُرَ الْإِنْسَانُ إلَى طَعَامِهِ أَنَّ صَبْنَا الْمَاءَ صَبْنَا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقَقَ فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبَّ وَعِنَبَ وَقَطْبَ وَزِيتُونَ وَنَخْلَ وَحَدَائِقَ الْبَوْنَ وَفَاكِهَةً وأب متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصخرة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني